فلنا ولكم جميع الذلات والسخطات أقول الحرص على طلب العلم هي اهم ما يميز طالب العلم الحرص على الطلب وعلى المجالس حتى لو كان في يعني ما بين هذه المجالس التفريط فهو المجلس يجب بما قبله وايضا ان الحرص على المجالس هي التي تثمر طالب العلم المتقن ولذلك لما قيل للشعبي كيف بلغت ما بلغت قال بصبر كصبر الحمار ملازمه استمرار بصبر كصبر الحمار قال وبكور كبكور الغراب ايضا الإمام ابن عباس كان يقول ذلك إمام الإم هو ترجمان القرآن قال بقلب عقول ولسان سؤول كان يقول كنت أذهب يعني أسأل عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأبيت على عتبة البيت وقال وفي الظهيرة يسفن الريح أنتظروا صاحب رسول الله سلم أن يخرج وكان أبي يخرج يراه يقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أو لو دعوتنا لا قال العلم يأتي ولا يؤتي فحقا يعني المفروض على الأقل تفهم هذا الباب لتعلم قدر ما هم فيه التفريط بعض التواني حتى لا أقول تفريط ولا أقول دلع من الإخوة بعض التواني الذي يعني فيه بعض الإخوة غير مقبول لأنه كما قلت مهما يكون مننا من تفريط من معاصي من زلات أو حتى من بعض ما, ما يجري مننا لكن المفروض الأصل الملازمة لهذه المجالس الإمام الشفعي قال على بلوغ العلم قال لابد من ست ست ليبلغ المرء العلم فذكر منها ذكر منها مع الصبر الذكاء والحرص قال وملازمة الاستاذ وطول زمان ملازمه ملازمه وطول زمان فليس هذا من داء طالب العلم الذي يميز طالب علم عن آخر هو شده الحرص والملازمه شده الحرص المتابعه التتابع وايضا الاستمراريه في الطلب وفي المجالس هذه التي تفيد هذه هي التي تفيد طالب العلم جدا الثمره تظهر هنا الثمره تظهر في هذا الباب احنا وصلنا في القواعد الاصوليه الى القواعد من السنه النبويه الى الكلام على قاعده ينبغي للمفتي مراعاه الخلاف ينبغي للمفتي مراعاه الخلاف. والكلام في يدي يعني صراحه القاعده هو ان المفتي اذا افتى يعني وان كان يتبنى هذه المساله هذه القاعدة تنبثق من الخلاف الفقهي بين العلماء وفي خلاف فقهي والمفتي يتبنى قولا والسائل كان قد عمل بقول فهو يقول لابد أن يراعي هذا القول لأن الحق له جانب من الحق لأن المسائل الخلافية الاجتهادية لا انكار فيها ولكن أيضا تعتبر والمسائل كلها على على وجهة القرب من الدليل أو البعد عن الدليل فهذه القاعدة الملكية هم الذين أشهروا هذه القاعدة بحادثة مشهورة جداً حادثة, حادثة سودة بنت زمع رضي الله عنه أرضاه أم المؤمنين عمثاً أصل هذه القاعدة قولنا السلام أيوم امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فعلى وجهة النظر عند الفقهاء في مراعاة الخلاف هنا هم يقولون الجمهور يرون بأن المرأة إذا زوارت نفسها ولم يزوجها وليها فهي فهي فنكاحها باطل قالوا إذن العين الأولى عين الحق والصواب نكاحها باطل طب لو دخل هو وكان قد رأى بأن بعض العلماء يعني قد تكلم وأفتى بغير ذلك يراعى لانه احناف يقولون ان المراه البالغه الرشيد لها ذمه مستقله بالمال اذا لها ذمه مستقله في بطئها تزوج نفسها تزوج لقوله صلى الله عليه بنفسها من وليها واليم احق بنفسها من وليها فقالوا لها أن تزوج نفسها هنا المرعات خلاف جاء يعني جاء اعتبارا من قول النبي صلى ولها المهر بما استحل من فرجها هو دخل عليها والعقد ليس صحيح لكن عامله هنا بعين ايش بعين انكاح بان هو لها المهر بما استحل من فرجها واسقط عنه الحد لمساله الشفاه طبعا انا لسه الامر ليس كذلك والكلام هنا على الفقهاء لان التقيد جاء بعد بعد التاصيل النبوي مفهوم ده استدلال به العلماء على انهم يقولون ما دام ما دامت المساله على خلاف فقهي والاختلاف الفقهي اختلاف يسع وان الاجتهاد له مجال ولا انكار فيه لكن نعتبر فيه فهو الآن احنا عندنا أصول شرعية رجل أتى بامرأة فقالت له زواجتك نفس فقال قبلت فتزواجها فهل يقام عن الحد لو كان متزوجا مثلا وتزوجها فهل يرجم إلى الموت للأصل أنك لابد أن تدرى الحدود ما ما استطعت إلى ذلك سبيلا حديث يدرى الحدود بالشبهات حديث فيه ضعف لكن أنا أتكلم عن التأصيل الشرعي لذلك كان أعلى من المطلوب يقول لأن أخطي فيهش في خير من في في في حد خلونيا يختفي في غير حد يعني هو يختفي حد من حود لا افضل له ان هو ما يختفي في, في شيء يكون الرجل فيه بريء فالحق بان الاصل بأنك تدفع هذه الحدود على الناس قدر ما المستطاع وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينبئ أو يومئ لمعز أن يذهب ويستع نفسه ويتوب بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه فالغرض المقصود فهنا العلماء يقولون إذن الأصل أصيل ضرق الحد وضرق الحد هنا بأدنى شبه والشبه أنه قد استفتى رجلا مشتهدا نظرا في الدليل يعني كانش الاجتهاد هكذا مخالفا مخالفا ظاهرة للحديث لا ده عنده أدلة وإلا الأحناف ابن رجد في بداية المكتهد يرى أن قول الأحناف أقوى من قول الجمهور في مسألة أن نمعد زوج نفسه لقول السلام لأي ما حق به بنفسها وأيضا لأدلة القياس الكثيرة التي يقيس بها الأحناف فهنا الفقاء نظروا فقالوا نحن نقول بأن هذا أن السلام لما بين ذلك فتح المجال للنظر الى الخلاف ليما لها المهر والبقى العقد باطل أصارت فليما لها المهر نقول لأنه استحل هو استحل بذلك ووجد له وجهة واستحل بذلك لدليل فلذلك هنا نقول الأحناف عندما يقولون بهذا فيأخذ به أحد فلا حد أول شيء لدرء الحدود والأمر الثاني أن الفرج هذا لا يكون هاملاً هكذا لا يمكن أن لا يكون محصنا ولا يكون له مقابل في الشرع الله يعني أقول وآت النساء صادقاتهن نحلة ولذلك هنا اعتبر العلماء في قانون السلام فالها المهر أن هذه النحلة التي تستحقها لأنها كانت نفسها له لا زنا. هي كانت نفسها له وظن منها أنه قد أتى محله يعني صارت حليلة له فلذلك أوجب لها المهل على النقيد الزانية إجماع العلماء لا أوجرة له المحل واحد أو هذا أولج أو هذا أولج وهذا عقد باطل وهذا لا عقد فارق بعيد بمنشسع فارق واسع هذه فعلت ذلك بأنها تظن أنها اتت حلا ولها اجر في ذلك اما الأخرى فلا ولذلك نسم قال ومهر الخبيث ومهر البغي خبيث يبقى نسم قال مهر سماه مهرا اللي المهر هو المقابل مهر البغي البغي خبيث يبقى نخلص من الحديث بامريين اثنين الامر الاول انها ليست بغيه مهما اكم لست بغية وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه قال كنا يعني صحابة رسول الله سلم كنا نعود المرأة التي تزوج نفسها أنها زنية وهنا السلم لم يسميها زنية يعني ما سمها بغية لأنه قال مهر البغية إيش خبيث لما جعل لما, لما حله لها علمنا أن وجهتها ليست البغاء مفهوم والأمر الثاني بأنه أيضا لا يستقام أو لا يقام البيت على مثل هذا لابد أن يصحح بالعقد الصحيح. الدليل الثاني على هذا التأصيل كان عطبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص طبعا تعلمون في الجاهلية استحلال هذه المسائل أن ابن, ابن, ابن, ابن وليدة زمعة مني يقول ابن وليدة زمعة مني المعنى إيش؟ المعنى ابن وليدة يعني الأمة لأم ولد عند زمعة له أبو سودة طيب والأمة تعلمون هو كانوا يسرحونها في الجاهلية يسرحون الأمى ويقبضون ما تحصلوا من الزنا والآية ضال على ذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا ومن يكرهن المهم الغرض المقصود بأن الأصل في ذلك أنه لو أكرهها طيب وكان يفعل ذلك المن لا يحل لهم فكا فكانوا في الجهلية يفعلون ذلك أخو سعد نبي قص وقع على وليدة زمعة فحملت فقال له الحمل مني أعهد بك أبيه لك كانوا يستبحون ذلك أعهدوا بيه لك فلما رحل وجاء أخوه أخو, أخو زمعة سودة بنت زمعة لما كان عمل الفتح جاء سعد وقال للنسلم ابن أخي عهد إلي فيه فقام إلي عبد بن زمعة أخو سودة عبد بن زمعة قال لا قال هو أخي وابن وليدة أبي هو أخي وابن وليدة أبي وُلِدَ على فراشي فاختلف فتساواق إلى رسول الله سلم فقال سعد يا رسول الله إن أخي قد عهد ألي به وقال عبد النزمع أخي وابن وليدة أبي ورد على فراشه فقال أخي سلم هو لك يا عبد النزمع هو لك يا عبد النزمع هذا الحديث التمسك بالملكية تمسكا رهيبا في هذا الباب الذي يتكلم فيه على مسألة النظرين في المسألة العمل طيب فقال هو لك يا عبد النزمع ثم قال يبين لما حكم به لعبد النزمع ولم يحكم به لسعد مع أني الشبه في من في فيه أخي سعد فقال هو لك يا عبد النزمع الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد ما دامت فراشا وهي فراش لأنها ملك ايه ملك يمين فهي فراش قال الولد للفراش الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة احتاجي بي منه احتاجي بي عنه لا يراك سبحان الله هو ايه اخوها قال لا يراك قالت عائشه ما راها حتى مات شوف الانصياع التام للنبي صلى الله وجه وجه من ذلك النبي صلى الله حكم بالكتاب بالضبط بالضبط كما قال انظروها فان جاءت على الوصف كذا وكذا فقال النبي بعد ما قال النبي صلى ذلك قال لولا كتاب لو لولا كتاب الله لكان بيني وبينها ايه لحددته على ما أرى من شدة الشبه والقراءة المحتف لكن الكتاب جاء فصل فيه في النزاع ونحن لا نمر على القراءة مدامة التنصيص عندنا فجاء فقال الولد للفراش حكم شرع الله للفعلات وهذا أسلم وأحكم ذلك أنت ترى حتى ولو كان الشبه الكبير لكن هنا الحكم عام قد تسقط أحاد وأفراد وتقول ما الحكمة الحكمة للستر العام للستر العام والحول الحفاظ على البيوتات وهذه مسائل شرعيه من الاهميه بمكان وكما قلنا ممكن تكون احاد تخرج من هذا الباب فقال ان سلم الولد للفراش اذا هو اخوك الولد للفراش وللعاهر الحجر لكن لما قالت سوده ذلك وهي تقول هو اخي اذا يراني فقال لها عيش قال لا احتجي بمنه او احتجبي عن فاحتجبت عنه ذلك هنا العلماء قالوا لابد من مراعات الخلاف فإذا جاء دليل لابد أن تراعي الخلاف طب هنا هذه المسألة ليست على عواهنها طب الخلاف عندي الآن بأن قول يقول بنت الزنة حرام لا دعك من ذلك قول يقول عشان نخفف المسألة أن هذه مسألة وعكة الذي زن بالبنت لا يحل له أن يتزوج بأمه الذي زن بالبنت لا أو قول العكس زنا بالأم لا يحل أن نتزوج بابناته عشان نأتي بالأصل الأصيل بأن الدخول بالأمهات هو يحرم البنات زنا بالأم فلا يتحل له ابناته وطبعا هذا كلام, من؟ هذا كلام الاحناف وكلام الحنبلة طبعا الشفائية قالوا بأنه لو زانة بالأم يحل له أن يتزوج ابناته طب وين بقى مراعاة الخلاف هنا نقول إذا جاءنا السائل يسأل ويقول بأنه يعني زانة بالأم وتزوج البنت فالحق بأننا في مراعاة الخلاف نقول دخلت بها وهذا اللي بيها في علمين بقى الآن نتكلم على أصول ملكية هنا الآن يسأله دخلت بها أم لا لو قال له دخلت بها يقول له ارجع اخرج العقد مفسوخ لأنه لم يقع عليه ولو دخل بها يصح العقد ما كان ما, ما, ما, ما, ما استطاع اللي ده لي سبيله أنت تنظر في الخلاف في هذا الباب تقول مثل عقد لا يصح طلق في حيض فعندك فتوى تقول بأن تطلق في الحيض لا يقع فهذه الثانية تقول الطلق في الحيث قد وقع وقع انتهى الامر وهي التلقى السالسة فهذه يقول التلقى فوقع عليه وقع عليه دخل وقع عليه وتزوجه طيب بهذه الطريقة فلما حسبناها في, في مسألة معينة آآ آآ وجدنا بأنها مضت العدة مضت العدة وهو دخل عليها بهذه الفاتو. يعني جامعها بهذه الفاتوه أن الطلاق لم يقع طيب وبعد كده ركن نعم وسأل رجلا فقال له نعم هي كده المسألة ابتدت تقترب عندي فسأل مفتي فقال له لا الطلاق وقع وأنت الآن وقعت عليها في, إيش؟ في غير محلة هذا حرام فرق وكانت في طلقة لم تحسب فأراد أن يرجع لها أراد أن يرجع لها فهنا نقول هو الآن وقع عليها وقع عليها بشبهة فهونا الحنبيلاء يقولون والحناف يقولون لابد من ايه من عدة انه وقع عليها وليس ايه وليس حليلا فلابد من عدة حتى ولو كان من باب الحيطة على الماء فلابد من عدة والعدة ان كانت حاملا يبقى انتظر حتى تضع وان كانت حائلا فسلاس حيض والشافعي يقولون الان يدخل عليه لما لانه الماء ماءه وهذا بينفع جداً فسألت رجل زنب امرأة وحملت منه ماذا يفعل؟ طبعا تزاوية دي أبود العدة بالعدة تضع تضع قتل معاً فهنا ففاته الشفاعية يقول لا ادخل لأن الماء ماء أكل فهنا الآن بنت بتوازن بقى بمساءة الخلاف هذه إذا, ك... إذا لم يكن النص حاسم إذا لم يكن النص حاسم فأنت لك مساغ أن أنت أصلاً ممكن تكون مرناً في مساءة الفاتهة سنتفادوا تكون مرنا ما ما ما دامت ما دام الخلاف قائما وما دام النص ليس ايه حاسما النص ليس حاسما فلك سعه في هذا الباب وتوسع على عباد الله جل وعلا في هذا الباب ولذلك انا ما اقول دايما لو واحد قال لي فأنا لا اتعنت مع ان انا ارجح قول الجمهور على خلاف الشافعيه لان لابد الحيطه فيها لكن ما دامت حاملا والمفسده استتئتي اقول الان يدخل بها يدخل بها الماء وقفت بكلام الشفاية وان كنت لا أتبنى تقريبا في الفتوى هذا الباب لكن كما قلت الدليل ليس, حاسم ليس حاسما ولذلك عمر الخطاب أتى بالراجب بالشاب الذي زام الماء وأراد أن يزوجه إياه أراد أن بس لكن الولد الشاب قد أبى هذه مسألة أنه لابد من ورعات الخلاف في الفتوى طب قاعدة القاعدة الثانية قاعدة لا يجوز التقليد في الفروع الأصل فيها قوله السلام اعملوا فكل ميسر لما خرق له اعملوا فكل ميسر لا استدلون به على أساس هذا الباب أيضا في حديث سلم هذا حديث متفق عليه أخرجوا أصحاب السنن وحديث المتفق عليه قال لله السلام طلبوا العلم فريضة على كل مسلم وهناك زيادة شازة فريضة على كل مسلم ومسلم والحق بأن المسلمة تنزل تحت المسلم لأن النساء شخائق الرجال في الأحكام وأيضا حديث قال هل سألوا إذا اتجهلوا فإنما شفاء العي السؤال فإنما شفاء العي السؤال طبعا يستدلون بهذا على أنه يسأل ليتعلم ويعمل فالدلال أنه يمنع التقليد حين قال فإنما شفاء العي السؤال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من, من, من سدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا قالوا هنا الآن على مسألة ذم التقليد المسألة دي اختلف فيها العلماء اختلاف عريض جدا. وفيها أقوال فبعض العلماء يمنع من عن باتة التقليد يمنع من عن التقليد طبعا في الأصول الفروع كما بينا مساءة الأصول الفروع أنا نسيت لما عقبنا الأخ مساءة الأصول الفروع هذه في المتأخرين المصطلح هذه يعرف المتأخرين لا يعرف السلف الدين كله واحد ولا يقسم الدين لقشر ولا لباب لكن التفريق للتمثيل والإظهار والتعليم يجوز يتسامح فيه او عامه ابن ابن حزم وطبعا بعض المالكيه يقولون بذلك وذكر من المتاخرين الشوكاني بذم التقليد وحرمه التقليد في الفروع افرسوا دم التقليد وحرمه التقليد وهؤلاء استدلوا بادله منها قول جاء جرفلاء اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله لما دخل ابن حاتم على مسلم فقال عليه هذه الايه فقال والله ما عبدناهم فقال له مسلم اما حرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم واحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم قال, قال تلك عباداتهم فسمى المقلد انه عابد نعوذ بالله من ذلك فقال فتلك عباداته فقالوا هذه تنفير من التقليد وايضا قول رو... وقال ربنا ان اطعنا ساداتنا وكبراءنا فضلونا السبيله قالوا ربنا اطعنا ساداتنا وكبراءنا فضلونا السبيله وايضا في قوله تعالى ان ولدنا ابانا على امه وان على اثارهم مقتدون واستدل من الحديث بقوله السلام اجتهدوا فكل ميسر لما خلق له اجتهد فكل ما يسر ما يسر مما خلق له قالوا فالامر الاجتهاد في نهي عن التقليد هذا حس على الاجتهاد فالحث على الاجتهاد من باب الامر بالشيء نهي عن ايش عن ضد ان امر بالاجتهاد فقد نها عن التقليد استلزامنا فقالوا من باب الامر شيء نهي عن ضدي ولا يخفى في هذه الادله يعني على نظر وهذا قول كما قلنا لبعض العلماء المحققين من المتقدمين والمتاخرين وانتفاق الشوكين مع ابن حزم في هذا الباب يتبنى وأما جماهير الأصليين من السلف والخلف قالوا بجواز التقليد قالوا بجواز التقليد وعندهم أدلة كثيرة على ذلك فقول لا جنف على فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن أقرب أنكم لا تعلمون ثم أمركم بالحل أن تسألوا وترجعوا إلى أهل العلم فتسألوا العلم بذلك فاسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون وأيضا قول الله جل في علاء ولو ردوا وإذا جاهم امر من الأمن أو, أو الخوف فأذعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلاء منهم لعلمه الذين يستنبطونهم وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحلال وبين والحرام وبينهما أمور مشتبهات فلا يعلمهن كثير من الناس وما استحسى الناس جميعا إلى أن لا يعلمهن كثير من الناس فهذه في أدلاء أن الرجوع يكون لمن يعلم هذا لا يعلمونه كثير من الناس وأيضا في حديث العسيف بأنهم أيضا رجع لما رجع رجع الأهل العلم وأيضا القول الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هل لا حين. جاهلوا وهذه فيها دلالة وضحة جدا على أنه يعني الأصح في ذلك الرجوع لأهل العلم في المسائل وإن كان تقليدا فإنه ينجو بذلك لأن الله تعالى قال واتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا والأمة بأسرها لا يمكن أن تكون من العلماء الأمة بأسرها لا تكون من العلماء وأيضا قد قال الله جل في فلولا نفر من كل فرقة منهم منهم طائفة منهم طائفة هذا الأصل الأصيل في هذا الباب نسأل الله لنا فعلها أن لنا يعني اتمام الكتاب عامة الكلام على الحث على الاجتهاد ممدوح وأن الأمة يعني واقفة على العلماء والمجتهدين لسيامن وسلم قال قال النبي السلام إذا, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا مرياض الجنة رسول الله قال حلق الذكر وحلق العلم وهذا أصل ونصيل في هذا الباب وأيضا قول للسلام إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإنما الأنبياء لم يرسوا درهما ولا دينارة ولكن مرسوا العلم فمن أخذها وآخذها بحظ وافر أيضا فيه حس على طلب العلم لكن هذا الحس هل هو على الوجوب لا ليس على الوجوب إلا أن تفتقد الأمة العلماء فنقول هنا الأمة بأسرها فالصحيح الراجح أن التقليد في الفروع جائز ولا شيء فيه لا سيما وأن النبي السلام قال هل لا سألوا حين جاهلوا وأيضا قول الله لا فعله فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا أصل أصيل في هذا الباب القاعدة التي تالي هذه القاعدة طب هل يجوز إذا قلنا هل يجوز التقليد في الفروع هل يجوز التقليد في الأصول أم لا طبعا هذه المسألة فيها خلاف عريض جدا. العلماء قالوا ثلاثة أخوات في هذه المسألة لكن الأصل فيها قول الله سلم ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل له ثم ويل له هذا حديث على بعض الأيات التي قالها في في خلق السماوات قال ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ويل ثم ويل وفي حديث آخر طبعا ويل له الآن لمن لا يتدبر يبقى هو أمرك بالتدبر يبقى, يبقى إذن أمرك بإيش بالإجتهاد قول الضمام يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك قال صدق هذا دلال على يستدل به من قال بإيش بلتهو صدر القاعدة بهل لأن هناك أدلة تزبط لزوم الاجتهاد وأدلة تزبط لزوم الإيه التقليد فهنا قال, قال, قال صدق قال يا ضمام قال لمحمد الله أرسلك نبيك قال انا فقال صدق فلما قال صدق اتبعه وقلده فهذا للتقليد ايضا بقول بالحديث الذي يستدلون به وهو حديث لا يصح كما قال علماؤنا عليكم بدين العجائز عليكم بدين العجائز هذا كلام من كلام العلماء يعني يقول يقول الجويني قال الجويني قال وانا ها هنا, ها هنا اموت على دين عجائز نيسابور والحديث الاخير انما هلك من كان قبلكم لخوضهم في لخوضين في هذا أيضا فيه ما فيه من ايش؟ من الخوض بغير علم عم plaque التقليد في الأصول فيه أقوى ثلاثة التقليد في الأصول فيه أقوى ثلاثة قول يقول بوجوب التقليد وهذا عجيب وقول يقول بحرمة التقليد لا يصح التقليد وقول يقول جائز وهو خلاف الأولى الذين قالوا بوجوب التقليد قالوا من ناحية النظر والأثر قالوا اما من ناحيه الاثر فهم يستدلون بقوله وسلم انما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا انما هلك من كان قبلكم لخوضهم في هذا خاضوا في المسائل الأصولية في القدر في الايمان بالصراط في الإمام بالغيبيات فلما خاضوا هلكوا فقال يبقى اذا الاسلم لهم الايش التقليد لهم التقليد فقالوا يبقى اذا يدل ذلك على الوجوب وأيضا استدالوا من ناحية النظر قالوا أننا لو أبحنا لأحد إن, أن يتدبر في مسائل الأصول فإنه لابد أن يضل لابد أن يضل فيجب عليه أن يقلد أهل العلم فقط هذا القول الذي قال بالمن بحرمة الاجتهاد ووجوب التقليد أيضا الـ الـ الـ الـ الـ القول الثاني هم الذين قالوا بحرمة التقليد وهذا الكلام أغلبوا عن جمهور الأصليين يعني من الأشعار ولذلك غلبت الأمر في أصول الفقه عند الأشعار فهم يقولون بأنه يحرم التقليد وهذا أمر عندهم الجوهرة بيّن ذلك أن أول واجب على المؤمن هو النظر, النظر والمعرف اول الواجبات عندهم فلذلك هم يقولون قد أمر بالتدبر والتفكر فيحرم عليه طرق ذلك لا سيما في, الإيه في الإلهيات يقولون فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الألباب الأدلة يستدلون بها في على إن في خلق السماوات الأرض واختلاف الليل والنهار الحديث الأول قال ويل لمن قرأهن ولم يتدبر فإذا هذا ويل ثم ويل ثم ويل وعيد يدل على تحريم عدم التدبر, عدم التدبر ووجوب التدبر واستدلوا أيضاً بقول الله رفعله بال بالإنكار إنا وجدنا لنرجع على ساق لنا ما يقول أهل جهلية إنكاراً لا إقراراً وجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون وأيضاً بقول على رفعله فلا بد أن تعلم وهذا أمر ظهر أمر وجوب فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فقال إذن يجب الاجتهادس ويحرم التقليد في الأصول لذلك البعض يكفر من يقلد يقولون لا يعتبر بإيمانه لا يكون مؤمنا من قلد وهذا صراحة, صراحة كلام شاذ هذا كلام شاذ لم يصح بل يعني العجائز بأسرهم هؤلاء يعني صاروا علماء الأمة الحق بأن التقليد في الأصول كالتقليد في الفروع التقليد في الأصول كالتقليد في الفروع يجوز وليس فيها ثمّت شيء لا سيئما وأن الله جاء على قال فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر عن كل شيء هذا عموم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا القول الثالث الذين قالوا بالجواز وخلنا أن هذا هو الراجع الصحيح فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأيضا قوله السلام هل أسألوا حين جاهلوا وأيضا بقوله السلام لضمام عندما قال آه الله أرسلك رسولك زعم كذا وزعم صلاة قال نعم قال نعم فقلد القول وأنه السلام قال أفلح وأبيه هن صدق أفلح من أراد أن ينظر إلى راجع من أهل الجنة فننظر إلى هذا على ضمام فلذلك قال علماؤنا الأصل أن الاجتهاد الأصل أن الاجتهاد ليس بلازم وليس بواجب والتقليد جائز وإن كان كما قلنا بالإجماع هو خلاف الأولى وإن كان كما قلنا بالإجماع نوع خلاف الأولى هذا الواجهة الصحيح نعم وطبعا الكلام على لو قلنا بصحة الحديث فلو تنزلنا وقلنا بصحة الحديث في قول سنة ويل لمن قرأهن لمن تدبرهن إن كان ممن من منحه الله الآلة للتدبر يعني ولذلك أرد... تردف هذه القاعدة بقاعدة هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهداً فهو هنا لمن أتاه الله الآلة للتدبر ولم يتدبر ولذلك الله تعالى فاوت بين الناس والدليل الواضح جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقرأوا من قرأ القانون وهو وماهر فيه فهو مع, إيه؟ مع الكرام البرر قال ومن قرأ ويتعتع فيه فلهو اجران في التفاوض والتفاهم في الفاء والتفاوض في الفا... في الفهم ايضا وارده نعم